مع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون مقصود بهم المرجئة نعم لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع خصال سوى شهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام وقد طبعا رأ... هذا بخلاف الإيمان عندهم وهذا تناقض نقول لهم لماذا فرقتم في تجزئة الأعمال بين الإيمان والإسلام الإيمان يتشاعب كما أن الإسلام يتشاعب فلماذا فرقتم فقولهم هذا ينقض ينقضه قولهم في الإيمان نعم. وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده منهم أبو زرعة الرازي ومسلم بن الحجاج وأبو جعفر العقيني وغيرهم وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل مثل الإيمان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 أصلها تابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها, أكلها كل حين بإذن ربها والمراد بالكلمة كلمة التوحيد صبرا لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد نعم. وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر ولم يذكر, ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا مع أن الجهاد أفضل الأعمال وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنه قيل له فالجهاد قال الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجه الإمام أحمد وعن الجهاد فاضل لكنه لا يدخل في أركان الإسلام فهو بعد أركان الإسلام الخلسة الجهاد والأمر المعروف أنه المنكر وسائر الأصول الأخرى هي أصول لها قدرها وقيمتها ولها اعتبارها في الدين لكن لا يجوز أن ندخلها بأركان الإسلام بغير ذلك نعم وفي حديث معاذ بن جبل أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد وذروة سنامه أعلى شيء فيه ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها وذلك لوجهين أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى حينئذ ملة غير ملة الإسلام فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأفي أمر الله وهم على ذلك والله أعلم فبعما يتعلق فرضية الجهاد نعم معلوم عند إمة السلف وعلماء الأمة المعتبرين أن الجهاد فرض كفاية على الأمة عموما وأنه ما ينتقل إلى فرض العين إلا بأمور أولها إذا إذا, إذا, إذا دهم أحد من بلاد المسلمين وصار الجهاد فرض عين على القادرين من أهل هذا البلد وليس سائر البلاد الأخرى وكذلك ذا استنفر إمام المسلمين طائفة من المسلمين ممن تتوافر فيهم الشروط حسب الاستنفار صار الجهاد فرض عين عليهم وهكذا ففرض العين تعين بالحادث الذي تسبب في الجهاد وبنوعه وبنواصفاته وشروطه أما ما يقوله بعض الجهل الآن من أن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين اليوم فهذا في الحقيقة امر غريب جدا غريب جدا وبعيد عن فقه الإسلام نعم البلاد التي دهمها عدو من المسلمين يبقى الجهاد في تلك البلاد فرض عين على القادرين ممن توسافر فيهم الشروط ومن تعين, من المع... ومن تعين عليه الجهاد من المسلمين وإن كان بعيد يوصف من الأوصاف قد يكون في حقه فارضعين أما أن يعلم كذا على الملأ ويستفز الناس من غير رشد ولا هدى من غير معرفة ولا فقه أن يستفز الناس بهذه الطريقة التي لا رشد فيها استفز المراهقون والمتحمسون أصحاب العواطف غير منضبطة بغير الضباط الشرعية فهذا أمر مباشر يعتبر اشتيات على الدين وخروجا عن مقتضى منهج السلف كما هو معرف لما قاتل أبو بكر مانع الزكاة هذا يعني كلام فيه كثير ولا أظهر والله أعلم أن أبو بكر رضي الله عنه قتل قاتل مانع الزكاة لأنهم قوقوا ومنعه ليسوا أفراد يعني جملة من الناس ارتدوا في هذا الباب يعني منعوا الزكاة وأنكروه أتفقوا على منعه وإنكارها وأبوا أن يطيعوا ولي الأمر في هذا الأمر ولو كان أفراد لاختلف الحال الله أعلم لكن ما دام مجموعة كلهم أصروا على منع الزكاة وجعلوها ليس من الإسلام وربطوها بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي العزام أنها ليس عليهم شيء في هذا الركن فمن هنا كان لابد من قتالهم ثم أنهم أهل الردة ليسوا فقط مانعين للزكاة منهم مانع الزكاة ومنهم من ارتد عن أمور أخرى من الدين ومنهم من ارتد عن الدين كله ومنهم من طاع البجالين والكذابين كانوا درجات من ضمنهم مانع الزكاة لكن الذي باشروا فيه ولي الأمر وهو أبو بكر هو منع الزكاة عندما أرسل الجباة الزكاة يجبون الزكاة فربطوا الزكاة وأسبوا الصدقة وجعلوها أو زعموا ضريبة وأنها ليست إلى آخرها فكان شعارهم منع زكاة وإلا فالأمر أوسع من ذلك بمعنى أنه يدخل فيهم من ارتد عن جين بالكلية ويدخل فيهم من رجع للعصبية ومن إلى آخر كون هيرا تركها ناقض أو يرضى هذا خلاف للصحابة أنفسهم هذا ترك الزكاة ناقض خلاف بين الصحابة لكن الصحابة تفقوا على القتال لأنه من كان بهذه المثابة يقاتل ولو لم يرتكب ناقض إذا منع زكاة ركم من أكان للسلام يقاتل حتى لو لم يقال بأنهم نقضوا كثير من من يقتلون حدا لا يلزم أن يكون عملهم ناقض لا يلزم أن يكون عمله ناقض فالبغاة والخوارج والمفسدين في الأرض وآلاء إلى آخره أكثرهم ليس من من, يعني عن الدين. ليس من من يتدوا عن الدين ومع ذلك وجب قتالهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتالهم إما على حد من الحدود أو حرب كما يكون من البغاة والمفسدين في الأرض ويكون من الخوارج فهؤلاء يجب قتالهم وهم مسلمون ليسوا كفاء وما عملوا بيناطق للإسلام هذه الأمور يا أخوان تحتاج إلى شيء من الفكر والتأكيد عليها مهم لأنه أرى أكثر الخلط والخبط في هذه المساء خاصة عند صغار طالب طلاب العلم وصغار الشباب ما, ما عندهم منهجية في تناول الأمور يظنون أن كل من عمل بمكفر يقتل والعكس كذلك منهم من يظن أنه لا يقتل الله من وقع في ردة لا, لا هذا ولا ذا كل هذه الأمور لها ضواطة شرعية معروفة في النصوص معروفة في منهج السلف من عهد, عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا معروف عند أهل العلم عند يقول قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أو لا نصيب له أنه خرج من أركان الإسلام لا ما يلزم هذا من الفاض الوعيد لكن مع ذلك إذا أخذناه بالنصوص الأخرى فإن النصوص تفسره وعمر قال هذه الكلمة عندما قيل له الصلاة الصلاة وهو في جرحه كان ساعة يغمى عليه وساعة نسح فلما صح قال له صحابة الصلاة الصلاة قال لا حظ لا نصيب للإسلام لمن ترك الصلاة في الإسلام لمن لا نصيب فيعني بذلك إما أنه يترك يعني يخرج من الإسلام بالكلية إذا كان تركها كلية أو أنه من الفاظ الوعيد إذا كان تركها وقتا وصل لها وقتا الكلام مجمل كلام عمر مجمل يقول, يقول بعضهم هل يتم الواجب اللي به فهو واجب هل هذا على الإطلاق هذا هو الأصول لكن ما معنى على الإطلاق مع لا يتخلف منه حكم لا قد تتخلف بعض الحكام وينبغي أن نفهم أن أغلب الأحكام العامة والقواعد العامة لها استثناءات أغلب الحكام العامة مبليه على غلبة الظن على غلبة الحال على غلبة عدد على غلبة الحكم ولا يعني ذلك أنه لا يخرج منها مفردات التصرفات أو مفردات الأعمال أو الجزئيات أو الأعمال الشاذة فالشاذ والنادر لا حكم له فهذا القاعدة السليمة في الجملة ومع ذلك قد تخلف في مسائل معدودة أو غير معدودة ولا يضر ذلك بأصل الحكم والقاعدة كما قلت هذه في كثير من أحكام القطعية وحتى الإجماعات والأصول والقواعد التي تعتبر متفق عليها عند السلف فإنها لها استثناءات والاستثناف لا تنقضها ولا تقوم حجة في نقدها كما يفعل كثير من المبطلين يقول ما لا وما لا يتم الركن لا به فهو في منزلة الركن ما معنى منزلة الركن لا قد لا يكون في منزلة الركن بدليل أنه قد يسقط هذا الواجب لعذر ويسقط الركن فالطهار بالماء فقد تسقط إلى التيمم فقد تسقط بالكلية لمن لم نستطع أن يمم أطلاقا من لا يسع عنده حركة ليس عنده من حركة إلا حركة عينه ويسمعنا ونقول له صلي فيصلي برموش عينه هذا لا يستطيع أن يقوم بأكثر الواجب ولا تسقط عنها الصلاة وهكذا فليس ما لا يتم الركم فهو في منزلة الركم من كل وجه هذا رجعنا إلى كتاب يعني كتاب الساعة وقيل في أشراط الساعة الكتب التي ذكرتها قبل الدرس قبل الماضي والذي قبله يقول هل من علامات الساعة حرب المجدون وما مدى صحة الأحاديث التي ذكرت في هذه الحرب وإن هذه الحرب على حال هذه ما هي الأوهام وظنون ولا ينبغي أن نتبع الخراسيين قُتِلَ الْخَرَّصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يسألونَ إِيَّنَ يَوْمَتِينَ على حال أي رجاء وصف هذا الكتاب بأنه في حقائق في سؤال سابق فأنا أحذر الأخوة من الوقوع في حبائل هؤلاء المتخرصين لأنهم فعلا يلبسون ويأتون بما يشبه الحقائق حتى أن القارئ غير المختص تأسره هذه التكهنات وتركيب الاحداث المعاصره على اشراط الساعه بالاسماء والاحوال هذا كله أخوان اخوان تخرص قد يقع بعضه وقد لا قد يثق بعضه وأكثره لا يثق بل الذي يثق قد يبقى على غلبة الظن لان اخبار الساعه موجوده من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والان تقوم الساعه كل ما بين وقت واخر يظهر خبر حتى العلامات كما ذكرت لكم الغير غير الكبرى قد تتكرر في التاريخ فالتطاول بو المليان حدث بأهد متأخرة الصحابة والتابعين وتابعين في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والحدي عشر والثاني عشر كل حصل فيها التطاول وهذ كثير من كثير من أشراط الساعة من صغرى تتكرر حسب أحوال الأمة الغربة غربة الإسلام تتكرر في بعض المرات بعض المناطق وبعض الأزمان وبعض الأحوال مر الإسلام في بعض القرون في قام الرابع قرن السابع وقام الراشر غيرها. مرت الأمة بمراحل غربة عجيبة جدا غربة تشبه يعني غربة السنة في كثير من بلاد اليوم بل ربما تكون أشد في بعض البلاد فإذن النصوص لا ينبغي أن تطبق على عهدنا أو على حادثة أو على يعني حدث كما هو حاصل من أصحاب هذه الكتب الذين هم أشبه بالمرتزقة نسأل الله العافية صلى الله عليه وسلم ومبارك على أبينا محمد وعلى أهل وصحب أجمعين في هذا السؤال ذكر السائل السؤال يرجون في الدرس قبل الماضي يقول في أشراط الساعة قال يزيد بن أبي زياد قال حديفة رضي الله عنه لسلمان ثم قال من هو سلمان يظهر لي أنه سلمان الفارسي وقال أيضا ما المقصود كأنك كنت في نفسي يقصد في ذلك أن العرض الذي رعرض عليه هو ما كان في نفسه فكأنه يقول وافقت ما في نفسي ورافقت رغبتي حينما اقترح عليها أن يبني بناء له بناء متواضعا كالأبنية التي يكون فيها أهل التواضع بعيدة عن الارتفاع الزايد وعيدة عن الترفي الآخرة يقول كأنك كنت في نفسه كأنك أدركت ما أفكر به وأرغبه ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم من صح الحديث كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها ما المقصود بالبيع البيع هي الكنائس وهذه الألفاظ تترادف أحيانا يعني الأصل أن معابد اليهود تسمى بيع ومعابد النصارى تسمى كنائس وقد يعكس الأمر وقد يسمى كلها بيع وكلها كنائس يقال كنيسة النصارى وكنيسة اليهود ويقال بيعة النصارى وبيعة اليهود والبيعة هي المعبد وكذلك الكنيسة هي المعبد ثم قال هل اتفاع البيوت ثلاثة امتار يعتبر غير جائز هل لا ليس المقصود في الحديث أو في النهي عن رفع البناء ليس المقصود به التحريم إنما هو إشارة إلى الترف والترف مذموم وإشارة إلى المبالغة والإصراف وكل ذلك مذموم وأن مقتض التواضع وما تستحقه الدنيا من الحقارة ومقتضى الورع والزهد أن الإنسان لا يبالغ حسب زمانه وكل زمان وكل حال له اعتبارها كل زمان له اعتباره وكل حال له اعتبارها فالآن نقيس الأمور بالواقع فالبيت المتواضع يعتبر قصر عند الأولين قصر فخم عند الأولين من نسميه الآن بيوت شعبية مثلا هذا في بلادنا هنا قبل مئة سنة يعتبر قصر منتهى الفخامة والبيت الشعبي الذي لأكثر الناس يحطيره الآن وربما لا يسكن فيه إذا كان قادر على ما هو أجود منه قد لا يسكن فيه هذا يعتبر قبل مئة سنة من القصور الفخمة فإذن كل زمن بحسبه وكل حال بحسبها وهذا سائل يقول ما الحكمة من قوله وينزل الغيث ولم يقول الغيث لأن المقصود الإشارة إلى وقت نزول الغيث بالتحديد بالدقيقة واللحظة واليوم لا يعلم على وجه الجزم لا يعلم, وجه لا يعلم يعني انزال الغيث على وجه الجزم متى يكون بالتحديد وكيف يكون ما مقداره وفي أي مكان ما نسبته في الأرض إلى آخره ما الذي يجري منه ما الذي لا يجري كل ذلك يدخل في ما هو غيب عند الله عز وجل الناس قد يتوقعون لكن توقعا عاما لا يدخل فيه إدراكهم للتفاصيل وقد يعلمون من سنن الله عز وجل ما علمهم الله يأه حتى في أمر الغيث فمثلا في البلاد التي ينتظم عندها المطر مثل كثير من بلاد شرق آسيا ووسط بعض بلاد وسط آسيا وجنوبها وأوروبا أجزاء من أفريقيا فيها أماكن يوميا في موسم معين يوميا ينزل المطر في وقت محدد على وجه التغليف وتأتي أشهر شهرين مثلا ثلاثة أشهر أربعة في بعض البلاد لا ينزل فيها مطر على الإطلاق أو ينزل نادر فهذا من سنن الله التي علمها واعتادها الناس وعلمهم الله إياه لكن كيف ينزل الغيف في أي لحظة ماذا يشمل من الأرض ما مقداره هذه تبقى في علم الغيف إذن وينزل الغيف المقصود به جميع أحوال تنزل الغيف من حيث الزمان والمكان والوقت والحال والمقدار فتحديده على جهة ال... ال... ال... يعني ال... الضبط لا يعلمه الا الله عز وجل وكذلك بقيه الأمور التي وردت على انها من علامات الساعه من من امور من... التي استاثر الله بعلمها يبقى منها أحوال قد يطلع الله عليها بعض خلقه فما اطلع عليه الخلق لا يكون من ضمن الغيبي لكن يبقى منها ما هو غيبي كل الأمور الخمسة يبقى منها جوانب عظيمة جدا غيبية وما أطلع الله عليه عباده بفراسة أو بعلم أو بوحي نسب للأنبياء فهو قليل جدا حتى من هذه الأمور الخمسة إذا ما بقي في علم الغيبي ثم ذكر أن الأمة تستعد لجهاد النهار بجهاد الليل نعم حق ما ينبغي تستعد للجهاد الجهاد النفس والجهاد المعنوي وباستمساك بدين الله وشرعه وإعداد الأجيال ثم يقول ألا ترى أن أعداد المساجد للشكل المطلوب أنه عدم أعداد المساجد للشكل المطلوب يصرف الناس عنها الله هذا يعني أمر أمر قد لا يقر على إطلاقه الناس قد تميل نفوسهم بعض الناس تميل نفوسهم إلى البهرجة والزينة والفخفخة فلا يجارون لكن أيضا ما تكون المساجد على وضع أن يكون فيه إهانة لها يحس حال الناس فينبغي أن تكون المساجد من حيث العناية بها ومن حيث تجهيزها مثل البيوت لكن تجاهها التجهيز يتناسب معها فلا يكون من تجهيزات المساجد ما يلفت الأنظار ما يكون فيها ما يصرف الناس عن الصلاة ما يكون فيها ما أن الأضواء والزيناف والزخارف ما يلهي المصلين لكن من حيث الفخامة وقوة الإعداد وجودة البناء وهذا مطلوب المساجين بغي تكون أحسن من البيوت من هذه الناحية لكن المحذور هو ما يلهي عن الصلاة ويشغل وما يعتبر من متاع الدنيا المتاع الخالص هذا لا يمبغي يعني يبالقه كيف في المساعد والآن نبدأ نرس الحديث الجمع العلوم والحكم وصلنا الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من القارئ فضل معمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى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 حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم أحسنت قبل أن نشرع في شرق الحديث أحب أن نشر إلى أمور مهمة تدور حول هذا الحديث العظيم هذا الحديث عمدة في تقرير القدر وهو صحيح وجاء من طرق وألفاظ كثيرة وتلقته الأمة في القبول وما أنكره إلا أهل الأهواء وعلى راسم القدرية القدرية الأولى والقدرية الثانية المعتزلة لأنهم يرون أن الأمر غير مقدر وأن الإنسان هو الذي يقدر أفعاله لنفسه وأن لو قلنا بتقدير الأمور على العباد أهل الشقاء والسعادة والهداية والضلال وغير ذلك بزعمهم لقلنا أنهم جبروا ويزعمون أن الإمام بالقدر جبر وهذا انتكاس في الفهم فإن الله عز وجل حينما قدر هذه المقادير العامة والمقادير الخاصة ومنها مقادير كل إنسان بأن يكتب في صحيفته يوم ينفخ فيه الروح أربعة أمور هذه الأمور لا تعني أن الإنسان جبراء على جهة الجبر بل تعني أن الله عز وجل عالم بما سيفعل الإنسان فقدر عليه ما علم سبحانه بسابق علمه أنه يفعله فالهداية والإضلال والشقاوة والسعادة والحكم على الإنسان بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة والحكم له بالجنة أو بالنار كل ذلك مبني على علم الله ماذا سيصنع هذا الإنسان وأن الله عز وجل ابتلاه ابتلاه بالشر والخير كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وأن هذا الابتلاء كائن على الإنسان بعد أن يعقل ويكلف وأن تقرير المصير مبني على علم الله ماذا سيفعل هذا الإنسان هل يسلق طريق الهداية أو يسلق طريق الشقام وليس على سبيل الجبر والدليل على هذا أن هذه الأمور المقادير محجوبة عن كل إنسان لا يستطيع إنسان أن يعلم مصيره ولا مصير غيره على جهة الجزم إلا ما جاء به الوحي فما دام الأمر محجوب وهذا الخبر لا يعني أن الإنسان عرف مصيره إنما هذا الخبر يعني أن هذه مقادير تكتب لكنها تبقى سر فالقدر سر الله في خلقه ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور الهداية والغلال والشقاة والسعادة وأنها مكتوبة على الإنسان قالوا في فيما العمل يا رسول الله قال لماذا نعمل ماذا نعمل كيف نعمل ما دم إنسان كل مقدر عليه نصيره مسبقا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال أولا اعمل قال اعملوا ثم قال كل ميسر لما خلق له بمعنى اعملوا اجتهدوا وعلى قدر الإنسان قدر اجتهاد الإنسان يتيسر له طريقه الذي قدره الله عليه هذا امر الأمر الآخر أن الحديث شار إلى بعض أطوار الخلق وأطوار الخلق سترد في آية قادمة هي سبعة ورد بعضها في الحديث هنا وبعض في حديث أخرى وأجملتها الآية هي سبعة أطوار الطور الأول كون الإنسان من تراب من طين ثم الطور الثاني كونه نطفة والنطفة هو الماء الصافي المني ثم من علقة والعلقة دم غليظ بداية التخلق بعد الماء ثم من مضغة وهي لحم قطعة لحم تتكون فيها مكونات الخلق الثاني التالي مكونات العظام والليه قطعة لحم ثم بعد ذلك يكون عظاما تتكون العظام فيه بعد أن كان لحما هذا الطور الخامس الطور السادس تكسى العظام لحم يعني يكتمل خلقه بين العظام واللحم ثم بعد ذلك ينشئه الله خلقا آخر متكامل لحمه ودمه وعظمه وجميع أموره وشعره وجميع مكونات الخلق فهذه الأطوار السبعة يمر بها الإنسان إذا قدر الله له أن يعيش وهذه لا دخل لها هذه كلها خاضعة لتقدير الله عز وجل في ربوبيته ولا دخل لها بالهداية والإضلال فالهداية والإضلال أمر يتعلق بإضلاله وقلب والعقل والعواطف وما يوفق الله لفيه الان فيها الإنسان إليه من الخير أو الشر نعم اقرأ هذا الحديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما وقد روي عن محمد بن يزيد الأسفاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرن نائن فقلت يا رسول الله حديث ابن, ابن مسعود الذي حدث عنك فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره حدثته به أنا تقولها ثلاثة ثم قال غفر الله للأعمش كما حدث به وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده هذا منام يعني ما يعول عليه من حيث الاعتماد لا يعتمد عليه الحديث صحيح صرف النظر عن هذا المنام وهذه الرؤية الحديث صحيح بسنده وابتخذته الأمة بالكفول وله شواهد وطرق والحديث لا, لا مرأة فيه لكن يبقى أن السلف أحيانا على الحديث الصحيحة والنصوص الصحيحة من باب الاعتباد والاعتماد بما يروى من آثار وما يروى من منامات وغير ذلك فهذا المنام إن صح فهو من الرؤى المبشرات التي تؤيد الحق لا انها هي الدليل الرؤية ليست الدليل أبدا وإن كانت جزء من 46 جزءا من النبوة إلا أنها مع ذلك ليست الدليل في استقل إن وافقت الشرع فهي رؤية صالحة وإن خالفة الشرع فهي حلم من الشيطان وإن سماها الناس رؤية وعلى هذا فإن صحت هذه الرؤية فقد وافقت الشرع وتعتبر من الأمور العاضبة التي يؤتى بها من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال نعم نعم لا يتمثل بالصورة لكن مع ذلك قد يرد يعني لو تتبعنا سند الرؤية قد يرد في السند من ليس بعمدها أو ليس بثقة فيكون وضع الرؤية كذبها على صاحبها قد يكون وارد هذا شيء الشيء الآخر إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان بصورة الحقيقية يعني بمعنى إنه قد يعبث الشيطان ببعض الناس ويرى شخصا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو على صفته فكل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان يعني على صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية ولذلك إذا رأى أحد من الناس رؤيا منكرة وقال رأيك فيها, فيها النبي صلى الله عليه وسلم كأن تكون رؤية تؤيد فسق وفجور وتؤيد الظلم أو تؤيد بدعة تؤيد بدعة فلنرجع إلى الرأي ماذا رأى فغالبا إذا كان بل الأصل أنه إذا كان جاءت الرؤية مخالفة للشرع ويدعي صاحبها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمامنا أحد أمرين إما أن يكون كاذب وهو الغالب وإما أن يكون رأى صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم فلو جاءنا واحد وقال مثلا رأيه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا من البداية قلنا له, صف صف قلنا له صفه ربما يكون رأيه رجلاً مثل معتنقا سبحة أو لابس بنتلون وكرفتة أو حاق اللحية وتبا يبدو يعني يشعره الشيطان بأعبة بهشبي أنه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم إذن من شرط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يتمثل به الشيطان أن تكون على صفته صلى الله عليه وسلم وصفته معلومة فإذا اختلفت الصفة دل عنها هذا من عبة الشيطان وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخرى فقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة قد روي تفسيره عن ابن مسعود فروى الأعمش عن, خيثم عن خيثمة عن ابن مسعود قال إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر فتمكث أربعين يوما ثم تنحجر في الرحم فتكون علقة قال فذلك جمعها خرجه ابن أبي حاتم وغيره يبقى هذا أيضا من الآراء هذا رأي وليس مرفوع يعني ليس من, من الحقائق الشرعية هذا اجتهاب من صحابي قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه وقد يكون يعني بالإسرائيليات ونحوها بما لا يصدق ولا يكذب فإن وافق الشرع ووافق العلم صدقناه وإن خالف الشرع وخالف العلم فنقول هذا من الرأي الاجتهاد الذي لا يوافق لم يوافق الصواف نعم وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر فخرج الطبراني وابن مندة في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماءه في كل عرق وعضو منها فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك وقال ابن منده إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما في هذا كالسابق يعني يظهر لي أنه لا يصح عن نبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ والله أعلم نعم وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر ابن, اله... ابن الهيثم عن موسى ابن... ابن علين ابن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يا فلان ما ولد لك قال يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية قال فمن يشبه قال من عسى أن يشبه يشبه أمه أو أباه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول أن كذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء أركبك قال سلكك وهذا إسناد ضعيف ومطهر بن الهيثم ضعيف جدا وقال البخاري هو حديث لم يصح وذكر بإسناده عن موسى علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق يعني أنه لا صحبة له ويشهد لهذا الم... هذا, هذا يعني السياق والمتن فيه نكارة من حيث سوء الأدب في الحوار يعني صيغة الحوار لو كانت مع نبي صلى الله عليه وسلم فهي غير لائقة جواب جواب غير مؤدل هنا من قال وما عسى, وما, وما عسى أن يولد لي كأنه ينكر السؤال إما غلام وما جارح. قال فمن يشبه قال من عسى أن يشبه يعني ما أظن يعني العرب بفصاحتهم وأيضا الصحابة بأدبهم أن يكون هذا جوابهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون كتجواب لسائر الناس في ذلك يظهر أن هذه أيضا من علامات ضعف الحديث إضافة إلى أن السنة الضعيف لكن نسيت مسألة في الحديث السابق وقد يعني جود إسناده بعض الأمة ومع ذلك لا نجزم بصحته إنما فيه شارع لأنه حتى إذا ما صح حديثه وأثار لا يعني أنه ليس في فوائد كثير من الأحاديث والأثار التي لا تصح أو أساندها ضعيفة تتضمن حكم وفوائد أحيانا وهذا أمر يجب أن يتنبى لو طالب العلم كثير مما هو ضعيف مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكثير مما هو ضعيف أو لم يثبت عن السلف نجد في ثنياء حكم وفوائد ومعلومات مفيدة جيدة فنأخذها وندلسها لا على أنها حديث إذا ما صحت أو أثر لكن على أنها حكم وفوائد في النص السابق قوله فإذا كان يوم السابع جمعه الله وقد وردت أيضا أثار أخرى تدل على ربط تحولات الخلق بالأسابيع في أثار أخرى وجاء العلم الحديث الآن يصدق هذا الآن أكثر لطباء المختصين بالأجنة والمختصين بالمواليد يضبطون أحوال أحوال الجنين بالأسابيع وهذا ناتج إلى أنهم يرون أن كل أسبوع يكون فيه طور غالبا من الأطوار ولا تتنافى مع ما جاء في الحديث ما جاء في الحديث يطابق العلم خاصة حديث بن مسعود والحديث الأخرى التي صحت من أطوار التكوين من أربعين إلى ثمانين إلى مئة هذه الأطوار تتخلى لها أسابيع والتخلق من طور إلى طور أيضا يكون مراحل يعني مثلا الأربعين الأولى تحدث فيها أطوار للخلق ثم ينتقل فيها من طور كبير إلى طور آخر فعلى هذا العلم الآن صدق تقسيم أطوار الإنسان إلى, هذا إلى هذه الأطوار التي مرت في الحديث ولا يزال العلم يعني يزداد يقينا أو يزيدنا يقينا يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية العلمية ولا فهو يقين قطعا لكن مما تبين من ناحية العلمية فإذا إشارة إلى الأسبوع فيها يعني دلالة على أن الأولين أدركوا بعض هذه الأمور وأنهم عرفوا أن بعض الأطوار التي تكون من خلال الأسابيع ثم من خلال الأربعينات التي ذكرها في الحديث نعم ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ولدت امرأتي غلاما أسود لعله نزعاه عر وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوما والعلقة فطعة من دم ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني أربعين يوما والمضغة فطعة من لحم ثم يرسل الله إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكثب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مئة يوما في ثلاثة أطوار في كل أربعين منها يكون في طور فيكون في الأربعين الأولى نطفة ثم في الأربعين الثانية علقة ثم في الأربعين الثالثة مضغة ثم بعد المائة وعشرين يوما ينفق الملك فيه الروح ويكتب له هذه الأربع كلمات وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار فقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وذكر هذه الأطوار الثلاثة النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طيل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 ثم ذكر العلقة وهي مضغة الدم ثم ذكر المضغة وهي اللحم ثم ذكر كسوه عظاما ولحما اللي هو الخلق الذي يكون فيه تكامل الجسم ثم إنشأناه خلقا آخر وهو عندما يشتد الإنسان ويتكامل خلقه من كل جهة فيما تعبق بالإضافة السورة يعني يجوز أن نقول سورة المؤمنين من باب الإضافة ويجوز أن نقول سورة المؤمنون من باب حكاية أصل السورة على أساس أنها يعني علم فيجوز هذا وذاك بمعنى أنه لا, لا يعتبر خطأ من الكاتب فيما قال فيها سورة المؤمنين على الإضافة هذا سواب وذاك سواب نعم. بالرفع وبالإضافة بالجر نعم أصل خلق الإنسان مقصود به آدم لأنه المعروف أن آدم هو الذي خلقه الله من تراب وطين ثم بقية الخلق تبع له ولا يعني أن كل إنسان مر بالطين في مرحلة الطين مرحلة الطين الله أعلم هي في خلق آدم أبو البشر هذا الذي يظهر الله أعلم ومع ذلك فإن العلم أثبت أيضا أن من مكونات الخلق الأولى ما هو من مكونات الطين؟ لكن ترجع والله أعلم إلى أصل الخلقة الأولى خلقة آدم نعم يظهر والله أعلم أن المقصود بالتراب قبل أن يمزج بالماء فإذا مزج بالماء وصار لينا صار طين فالطين مرحلة من مراحل التراب فقبل أن يضاف إليه الماء تراب سائب غير متماسك فإذا يضيف إليه الماء والرطوبة أو أي شيء رطب صار طين صار لزج نعم فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه وكان ابن عباس يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يثلو هذه الآية وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال فهل يخلق أحد حتى تجري في هذه الصفة وفي رواية عنه قال فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق وروي عن رفاعة ابن رافع قال جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى فقال علي لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر صدق أطال الله بقاءك رواه الدار قطني في المؤتلث والمختلف وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزب وهو قول وعلى الـ الـ الناس قبل أن تتقدم العلم ويوجد وسائل لمنع الحمل كانوا قد يضطرون أحيانا إلى العزل وقد يكونها عن رغبه وليس ضرورة أما إذا كان العزل المقصود به أن الإنسان أن الرجل إذا جامع زوجته لا يقذف المني في رحمها إنما يقذف المني خارج لألا يكون التلقيح فيكون في الحمل هذا العزل أو, هو أعظم أو أبرز صور العزل فكان الناس قد يعني يضطرون لهذا إذا كان هناك مبررات شرعية كان تكون المرأة لا تتحمل الحمل لضرها ذلك أو غير ذلك من الاعتبارات المشروعة وهذا نادر لكن إذا كان الإنسان يعزل لمجرد منع الولد تشهي أو خوفه من كثرة الولد أو فهذا أيضا فيه تفصيل فإن كان العزل يعني خوف على مستقبل الإنسان حيث رزقه وتربيته وتدبير شؤونه هذا لا يجوز لأن الله عز وجل ثلّ عباده والله أمرنا بالتكاثر والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن يباهي, بأن يباهي بين الأمم تزوج الولود الوجود. فالتكاثر مطلوب من المسلمين ولا ينبغي المسلم أن يمنع الولد لمجرد خوف كثرة الولد من باب أنه يخاف من نفقتهم أو يخاف من تربيتهم أو يخاف من أمور هي تتعلق بما كفله الله لعباده هذا غير مشروع وهو والراجح أنه غير مشروع ابتداء حتى العزل من أجل هذا الغرض غير مشروع لأنه يتنافع مع الغرض الشرعي وكثم الشرعي لكن هل هو حرام أو أنه مكروه ثم متى يحرم هل هو يحرم في البداية عند العزل أو أنه إذا تخلق, الإنسان إذا تخلق الجنين ومتى أيضا نجزم بتحريم نزع الجنيل إنزال الجنين وإلى آخره فهذه تفصيلات فقهية يعني ملخصها أنه إذا تكون الإنسان في الرحم إذا تكون المخلوق في الرحم وتبين ما المرأة حامل فإن كان إسقاط الحمل لضرورة معتبرة فترجع إلى صحة المرأة أو لأي ضرورة يقدرها أهل العلم جاز إسقاطه ما لم تنفق فيه الروح هذا هو الرسل فإذا نفقت الروح يبقى على الحكم حكم, حكم اضطراري يعني لا يجوز إلا في حالات إلا يسئل الناس فيها خيار بعد ذلك يبقى الأمر يعني بين المنع والإجازة وبين الكراهة والتحريم عند الفقهاء نعم قد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفق فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما تسبب إلى منع عقاده وقد لا يمتنع عقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل لا عليكم ألا تعزلوا إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها قد صرح أصحابنا بأنه إذا, إذا صار الولد علق لم يجز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاك النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا يعني يقصد بعد الأربعين قبل الأربعين انعقد لا ينعقد فعلى هذا القول أنه يجوز وبعد الأربعين لا يجوز بعضهم ربطها بالثمانين وقالوا بعد الثمانين لا يجوز وبعضهم أيضا علق احكام النفاس وكذا بالثمانين أيضا وبعض أحوال المتعلقة بالسقط هيثوا دفنه وتغسيله بعضهم ربطها بالثمانين وبعضهم العلم ربطها بالمئة والعشرين نفخ الروح وغردت نصوص تدل على أن الروح نفخ الروح يكون على مرحلتين أيضا هناك نوع من الروح تكون قبل الـ 120 قبل, قبل الثلاثة الأربعة الأشر الأولى نعم وقد ورد في بعض روايات حديث بن مسعود ذكر العظام وأنه يكون عظاما أربعين يوما فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد سمعت أبا عبيدة يحدث قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تغير فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما كذلك فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث الله إليه ملكا وذكر بقية الحديث ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون أربعين ليلة ثم تكون علقة أربعين ليلة ثم تكون عظاما أربعين ليلة ثم يكس الله العظام لحما ورواية الإمام أحمد ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يفسى اللحم إلا بعد مئة وستين يوما وهذا غلط بلا ريب فإنه بعد مئة وعشرين يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكره وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يذل على خلق اللحم والعظام في أول الأربعين الثانية ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص, ولا ينقص وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في اول الأربعين الثانية فيلزم من ذلك أنه يكون في الأربعين الثانية لحما وعظاما سنت سيتحدث الشارع عن موضوع آخر في بعد هذا المقطع فنقف على هذا لكن قبل أن نتجاوز إشارته إلى 42, ليلة،, 42 ليلة ثم بعد قليل الدرس القادم سيتحدث عن الأسابيع وأن الأسبوع الأول يؤكد ما ذكرته لكم من أن الأطوار يعني الكبرى هي الأربعينات 40 يوم، 80 يوم، 120 يوم هذه الأطوار الكبرى وأن هذه الأطوار تتخلى تحولات هذه التحولات أيضا تقريبية بدلالة أن نذكر للثنتين الثنين وربعين بمعنى أنه قد يعني بعض الأخلق يتكون في الثمانية يوم في السمعة في خمس يوم يعني قريب من الأربعين وبعدها بعد الأربعين والعرب جرت عادتها أنها في مثل هذه الأمور تكمل العدد يعني ما كان فوق الخمسة يضاف إلى الرقم الأصلي إلى الأربعين يعني فوق خمس وثلاثين يقولون أربعين أيضا ما دون الخمسة واربعين يقولون أربعين فهذا الشيء الشيء الآخر الأمر على الأغلب يعني قد يكون تكون بعض الأجنة يزيد عن هذه المدة قليلا أو ينقص قليلا فالاعتبار للقليل وأيضا الـ الـ الأطوار التي تتكون فيها أو التحولات التي تكون فيها الإنسان من حال إلى حال لا تتنافى مع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف لأن العلقة نفسها ممكن تتحول تحولات معينة حتى تصل إلى ما بعدها من إلى المضغة وهكذا إذن قولة 42 لا يتنافى مع عدد الأربعين لأنه هذا أمر تقريبي وقت تكون التحول لا يعني تكون على وجه الجزم واليقين دائما كما قلت تزيد أو تنقص وهذا في عموم الأعداد التي وردت في الشرع خاصة الأعداد التي تتعلق بأحوال الخلق حتى في غير مثل تكوين جنيه يعني كثير ما يكون التعبير الشرعي في العدد يقصد به إما الكثرة ويذكر عدد على السبيل المبالغة وإما يقصد به التقريب ويذكر على سبيب الأغلب إلى آخره وعلى هذا يحمل حديث الابتراق وعلى هذا يحمل حديث شعب الإيمان وعلى هذا يحمل يعني الإيمان يجوز أنك تقسمه إلى آلاف الجزيات لكن الشعب الرئيسية هي بضع وستون أو بضع وسبعون وهكذا أقول هذا لأن بعض الله بالعلم خاصة المبتدئين أحيانا يشكل عليهم ذكر مثل العداد التي تتعلق لأمور ليست يعني رياضية بحتة كما نسميها يعني واحد زي الواحد سـ وهو هذا بالنسبة للعلم الرياضيات المحدد لكن بالنسبة للأوصاف للأوصاف والأحوال تبنى على التقريب والأغلب فيكون ذكر العدد أحياء على سبيل المبالغة أو على سبيل الأغلب أو على سبيل التقريب أو على سبيل إكمال العدد كما عند العرب تكمل العدد كما قالوا في الثلاثين الذين يعني ذكروا من نبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من الدجالين الذين يبدعون النبوة ذكر مرة ثلاثين مرة سبعة مرة... وعشرين فهذا له محامل ومحاملها أن العرب تكمل العدد إلى العشر ولا تقف عندما بينهما والله أعلم يقول قولي بمسعوده الصادق المصدوق ما مناسبته مع العلم بأن الصحابة والتابعين يعلمون بأن صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهواء فإنما هو... هو وحي يوحى نعم كل مسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق لكن يظهر لي نظرا لأن الحديث تضمن أمورا في القدر كبيرة يعني من أسرار القدر الكبرى وتضمن أمورا تتعلق بمصائر كل إنسان بمصائر كل إنسان وهذه الأمور أيضا يعني قد ينكرها أصحاب الأهواء والبدع وإن كان بن رضي الله عنه توفي قبل ظهور القدرية لكن يظهر لي والله أعلم أنه عرف من خلال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكذب بالقدر وصح عن نبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثواف من الأمة تكذب بالقدر ولبن مسعود لا شك أنه بلغه ذلك فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق المسلوق لتأكيد هذه الأمور العظام الكبار التي هي غيب الخالص وأيضا لأخبار تحسب من سيخذونا في القدر تحسب الرد على من سيخذونا في القدر فتاكيد الصدق والمصداقيه في مثل هذا لها مناسبه الله اعلم يقول الداء بعض ايش في قطعي في قضيه تحديد النسل هل هو ذكر وانثى وذكروا تجارب قاموا بها هل ذكروا ايام الجماع ما فيها مثير ولد الى اخره يعني التجارب ليست قطعيه قد يجرب الناس أحوال يغلب فيها أن يكون الذكر أو يغلب أن يكون فيها الأمثى. هل هذا على جهة التقليب لا على جهة اللقين وجهة التقليب تعرف بالتجارب تعرف بالأحوال تعرف بالعلم لكن اليقين بأن هذا سيكون ذكر أو إنثى لا يكون هذا شيء الشيء الآخر إن تحديد النسل تحديد القصدي النطفة أو الجنين هل هو ذكر أو أنثى ما يكون إلا من مرحلة من مراحل ليس في المراحل الأولى المراحل الأولى مراحل يعني مما لا أعلمه لله عز وجل فالأطباء اكتشفوا بالعلم الحديث التفريق بين الذكر الأنثى في مرحلة معينة لم يكتشفوا من قبلها هذه المرحلة أطلعهم الله عليه فلم تعد غيب وهذا في سائل الأمور التي إذا انتهت لم تعد غيب مثلا شراط الساعة الكبرى إذا حدثت لم تعد غيره خلاص ما أحد يقبب ينكرها إذا حدثت لكن قبل أن تحدث ما استطاع أحد يدعيه ومن ادعاه نقول أنت كذا وانذجال كذلك الذي حدث ذكره أنت إذا كان بعلم في مرحلة معينة أطلعه الله عليها بوسائل علمية فهذا علم من الله أطلعه الله على بعض خلق أطلعه الله عليه بعد حلق. فلا يتنافع لكن يبقى مراحل قبل ذلك كبيرة لا يميز فيها الناس بين الذكر والأنثى لا يعلمها إلا الله عز وجل هذا نصف الفردوس كونه أعلى الجنة وأوسط الجنة ما يمنع أن يكون أعلى وأوسط أعلى وأوسط فهذه الفتحة التي في المسجد تشبيل قبة هي أعلى المسجد وهي أوسط المسجد ممكن أكثركم في خلفها فلو كان في بيتك قبة نستطيع أن نقول هالقبة في بيتك هي أعلى المسجد وهي أعلى البيت وهي أوسط البيت لأنها تقع في الوسط هذا يعتذر عن سؤاله ويقول كأني فهمت أنكم تقولون أن جاحد الزكاة لا يكفر بالإجماع بل فيه خلاف ما معنى جاحد الزكاة مانعها ولا جاحدا تكون فرق بينهما والجاحد هل هو متأول يعني مثلا بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن زكاة تدفع له هو بحكمه نبي ووالي وأنه لما مات لم يعد يجب عليه أن يدفعوا زكاة فمثل هذه الحال أيضا إذا وجد جاهل يظن أن زكاة إنما هي الضريبة التي تأخذها الدولة أو الزكاة التي تجبيها الدولة وأنه إذا ما أجبتها الدولة ما أجبت عليه زكاة وأنا عرض عليك مرتين سؤالا صريح وسؤالا فيه تعريض السؤال الصريح يقول أحد الناس أني كنت في أعوام ماضية إذا ما مر بالخراس الذين يخرصون الغنم أو, أو الأمر المزكى إني ما أزكي إني ما أدفع من عندي ظننت أنه إذا ما أخذت في الدولة ما يزمني شر هذا ظنه فهلس مجاهد إلى آخره إذن العبرة بمعنى كلمة جاهد ما معنى كلمة جاحد الزكاة هل هو بعدما سمع كلام الله وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع إجماع المسلمين وسمع من العلماء أن زكاة واجبة قال لا أنا أنكر فهذا كافر إجماع أما إذا كان لا عنده تأول عنده غبش عنده يعني سوء فهم جهل فإن جح ولو جحت بعضها العلم يرى ما يكف نعم بعضها العلم يرى أنه أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقاتل لجحود الزكاة بعضهم يرى هذا لأنما قتلهم لإجماعهم على تركها وليس لجحودها وأنه ما ثبت من جحودها منهم كفاه أنهم منعوها بس ما راح يناقش كل واحد هل تجحد ولا تجحد وهذا هو الظاهر ولذلك الخلاف وارد سائر أنه هل قاتلهم للجحود أو للمنع ثم المنع يعني يلزم منه الجحود أو لا يلزم هذه مسألة اختلف عليها الصحابة والتابعون والناس لليوم ولا يعني ضائرة أن يختلفوا فيها أقول وليس لجفيدها فلو اجحد واحد منهم لم يعتبر مرتد ولم يقاتل نعم الأمر على ما ذكرت لو رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الحقيقية فهل يعتد بهذه الرؤية؟ نعم يعتد بهذه لكن تفسيرها ما هو يعني الرؤى لها تفسير حيانا حيانا تكون رؤية صريحة مبشرها منذره حتى ويرى النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يكون رؤى يرى النبي ندارة تكون بشاره لكنها حق احيانا العاصي يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من باب يعني الموعظه الذر ذلك فان ضوابط رؤى النبي صلى الله عليه وسلم معروفه واهمها ان يكون رآه بصورته الحقيقيه وصوره النبي صلى الله عليه وسلم معلومه ولذلك بعض الذين يرون النبي صلى لا يعرف تفاصيل وصفه إذا ذكروه ذكروه على وصفه وهم ما قرأوا ولا سمعوا إنه يدل على الرؤية حقيقية أما إذا اختلفت فالأمر اختلف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحما وعظام وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام فيقدر ذلك كله قبل وجوده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 إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها قال ابن مسعود أمشاجها عروقها وقد ذكر علماء أهل الطب بما يوافق ذلك وقالوا إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة ستة أيام أو سبعة وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم ثم بعد ذلك تستمد منه وابتداء الفطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن مماء ويتنحى بعضها عن مماسة بعض وتمتد رطوبة النخاع ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزا يتبين في بعض ويخفى في بعض قالوا وأقل مدة يتصور الذكر فيها ثلاثون يوما والزمان المعتدل في تصور الجنين خمسة يوما وقد يتصور في خمسة وأربعين يوما قالوا ولم يوجد في الأسقاط ذكر ثم قبل ثلاثين يوما ولا أنثى قبل أربعين يوما فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في الأربعين الثانية ومصيره لحما فيها أيضا وقد حمل بعضهم حديث وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على ان الجنين يغلب عليه في ال40 الاولى وصف المني وفي ال40 الثانيه وصف العلقه وفي ال40 الثالثه وصف المضغه وان كانت خلقه قد تمت وتم تصويره وليس في حديث ابن ذكر وقت تصوير الجنين وقد مسعود نفسه يدل على ان تصويره قد قبل ال40 الثالثه ايضا وروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكثة فقال أي ربي مخلقة أم غير غير مخلقة فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقد فتها الأرحام وإن قيل مخلقة قال أي ربي أذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت قال فيقال للنطفة من ربك فتقول الله فيقال من رازقك فتقول الله فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك ثم تل الشعبي هذه الآية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة فإن كانت غير, فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماء وإن كانت مخلقة نكست نسمة خرجه ابن أبي حاتم وغيره وقد من وجه آخر عن ابن مسعود أن لا تصوير قبل ثمانين يوما فروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمدانية عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل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 مختلف في أمره وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد كما كان هو وغيره ينكرون على الواقدي جمعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد وقد أخذ طوائف من الفقهاء لحظة لحظة نقف هذا علي الحظ لحظون من خلال سياق هذه الأثار حديث ما يعني يشعر بعض القراء الذين لم يتأملوا هذه الآثار والنصوص أن هناك اضطراب أو تعارض في بعض صورها وفي الحقيقة أنه ليس هناك اضطراب ولا تعارض ما صح منها يعني بعضها ضعيفة الضعيف لنعوذ العلم لكن ما صح منها سواء الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام بعض الصحابة الذين لهم خبرة بفقه هذه الأحاديث خاصة بما وهذا الاضطراب الذي قد يشكل على بعض الناس هو أولا التخليق متى يكون هل هو في الأربعين أو في الثمانين أو في المئة والعشرين التصوير متى يكون هل هو قبل الأربعين الأولى في أثنائها في أولها في وسطها ثم بعد ذلك أيضا مسألة التقدير المقادير العبد هل هي الـ بعد ال40 الاولى او بس بعد الثانيه او بعد الثالثه 120 يوم ايضا يتعمق ب يعني الانتقال من من مرحله لمرحله هل هو محدد بال40 تماما لان هناك نصوص ذكرت أو اثار ذكرت ما قبل ال40 وما بين ال40 الاخرى 20 و42 يوما الى اخره على اي حال هذه الامور كلها تعطينا يعني تحديد للمعاني التي جاءت في الأحاديث والآثار وأن هذا التحديد هو الذي ينبني عليه الحكم على مدى الاضطراب من عدمه فإذا عرفنا أن هذه النصوص جاءت مجملة ليست انفصلة وعرفنا أن تعبيراتها مختلفة وعرفنا أن تقديراتها للزمن جاءت بناء على اختلاف الأطوار في الإنسان نفسه في جنس الإنسان وفي الفرد نفسه وجاءت أيضا على بيان أن المقادير نفسها ممكن تكون أكثر من مرحلة ولعل أكثر ما يشكل أول نفخ الروح متى تنفخ الروح والثاني المقادير متى تكتب المقادير للإنسان رزقه وعمله وشقي أو سعيد وكذلك أجله عند هذين نقطتين أو عند هذين الأمرين نقف الآن والباقي نكمله ان شاء الله بعد نهاية الحديث بعد نهاية الحديث حاول بإذن الله نلخص ما سبق من خلال قواعد واضحة تكتب ولعلنا أيضا نستكتب أحد المتخصصين في الأجنة في يعني استطلاع العلم الحديث فيما يوافق الشرع في هذه الأمور لكن هذا رهين بمدى استعداد من سنكتب إليه أما مسأة ضبط الأمور بالقواعد الوالدة في النصوص فإن شاء الله سنقف عندها لكن أقف عند الأمرين الرئيسيين الأول مسأة فغروح وردت أثار أنه في المئة وعشرين يوم أربعة أشهر وعشرة وورد أنها في الثمانين يوم أو واحد وورد أنها في الأربعين. في الحقيقة أنه ليس هنا تعارض في هذه الأمور بمعنى أنه يمكن أن يجمع أنه أولاً قد يختلف شخصاً آخر الأمر الثاني أنه قد يكون نفخ الروح نفسه على مراحل طبعاً ما ورد صحيح أنه في الأربعين إنما الذي ورد آثارنا في الثمانين والمئة وعشرين والمئة هذه لا تعارض بينها إما أن يقال أنه تختلف أرواح الآن النسمات كل نسمة لها وقت ما بين هذه المدة بعضهم في الثمانين إلى ما بينه وعشرين إلى المئة وثلاثين وأغلبهم يكون أو الحكم على الأغلب فيكون الأغلب مئة وعشرين الأمر الثاني أنه يحتمل وقد ذكر الشيخ وسياتي هذا إنه يحتمل أنه نفس أن الروح على مراحل نفس الروح في الشخص الواحد على مراحل مرحله نفخ مبدئي ومرحلة أخرى نفخ نهائي تكون فيها الحياة النابضة ولا يمنع هذا المسألة الثانية متعلقة بالمقادير ورد أن المقادير تقدر في الأربعين أو الثمانين أو المئة وعشرين تعارض لأنه ممكن تكون مقادير الشخص في المراحل كلها لأنه هذا يقاس على مقادير الأخرى الله عز وجل قدر جميع مقادير الخلق قبل أن يخلق القلم ثم لما خلق القلم قال له اكتب فأمره أن يكتب جميع المقادير في اللوح المحفوظ ثم الله عز وجل يستنسخ من اللوح المحفوظ مقادير كثيرة للعباد ثم أيضا كل انسان له مقاديره ومع ذلك لا في ليلة القدر من كل عام تقدر المقادير حتى للفرد كل إنسان تقدر له مقاديره مع أنه مكتوبة عند نفخ روحه ومع ذلك تقدر كل سنة في ليلة القدر كل ما قدر الله من المقادير القادمة إذن هذا أمر راجع إلى حكمة الله عز وجل وبديع صنعه فلا يمنع أن يكون قدر للإنسان مقاديره في أكثر من على وجه لا يعلمه إلا الله عز وجل لا يمنع أنها قدرة في الثمانين قدرة في المئة والعشرين وربما في الأربعين فلا يكون هناك تعارض بين النصوص أما القواعد التفصيلين إن شاء الله نأخذها في درس قادم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليها وقالوا أقل ما يتبين خلق الولد أحد وثمانون يوما لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل إنه لا تنقض العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور في أحد وثمانين يوما يقصد بذلك أولا قولها أصحابنا الحنابلة وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل اللي تأول حديث بن مسعود أنه لا تنقض العدة للمرأة يعني بوضع الولد إنه لا تنقضي العدة إنه لا تنقضي الله وتعتق الولد إلا بالمضغط والمخلقة يعني بمعنى إذا وضعت وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور في 81 يوما يعني قبل ذلك لو سقط منها سقط وهي في فترة العدة فلا يعتبر انتهت عدتها لأنه ليس بحمل معتضة قصدهم أن هذا الحمل غير معتبر في العدد وفي كذلك الحداد وغير ذلك عدة المفاة وغيرها لا يعتبر من عدة ولذلك اختلفه هل العدة تكون تنتهي بـ بـ بالأربعين بالثمانين إذا, إذا أسقطت المرأة في في بالثمانين قبل الأربعين الأغلب جمهور العلماء لأنه لا يكون بسقوط السقط قبل الأربعين لا يكون به نهاية عدة وتعتد بالشهور أو بالحيض حسب الحالة التي أمرت بها أو بالشهور التي حددت شرعان حسب نوع العدة وكذلك الا بعد ال 40 او بعد ال 80 81 او كذلك ال 120 او 130 يوم بعضهم يحددها 130 فعلى اي هذا راجع إلى اعتبار هذا الحمل هل هو نفس المنقوشه تعتبر بها العده ولا تعتبر تختلف في ذلك بناء على اختلاف الاحاديث في نفخ الروح بعض الاحاديث وردت ان نفخ الروح يكون بعد ال 40 وبعضه ورد يكون نفخ الروح بعد ال وبعضها ورد أن يكون نفذ الروح نفذ الروح بالمئة وعشرين وبعضها قال نفذ الروح يكون خلال العشر قيام ما بين مئة وعشرين لم يفرث فعلى هذا تبقى المسائل هذه محل الخلاف ولا ينبغي أنه أحد يبغي فيها على أحد وكذلك من يتعلق بالولد المولودة والصط هل يصلى يغسل ويصلى عليه ويدفن ومتى هذا راجع إلى نوع هذه الخلاف لكن الغالب أن أكثر أهل العلم لا يرون أنه يكون له حكم وحكم النفاس كذلك لا يكون للولد حكم النفاس والدفن إلا بعد الثمانين من واحد الثمانين فما وبعضهم قال لا ما يكون إلا من المئة وعشرين يوم يكون له حق التغسيل والدفن وقبل ذلك يكون كأي قطعة من الإنسان التي لا يعني لها حق التغسيل والدفن ونحو ذلك والله أعلم نعم وقال أحمد في العلقة هي دم لا يستبين فيها الخلق فإن كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي, بها فهل تنقضي بها العدة وتصير أم الولد بها مستولدة على قولين هما روايتان عن أحمد أم الولد طبعا هي المرأة الرقيقة لا أحكام إلى ولدت المرأة الرقيقة إذا كانت عند سيدها وتملكها ملك يمين صارت زوجة له أو وطئها لأنها حلالا له طبعا بالولادة لا أحكام تسمى أم ولد لا أحكام كثيرة فهل يعني يثبت لها أحكام أم الولد بالأربعين أو بالثمانين أو بالمئة على نفس الخلاف السابق نعم هما رواية ثان عن أحمد وإن لم يظهر فيها التخطيط ولكن كان, ولكن كان خفياً لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء فشهدنا بذلك قُبلت شهادتهم ولا فرق بين أن يكون بعد ثمام أربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية, في رواية خلق من أصحابه ونقل عنه ابنه صالح بالطفل في الأربعة, في الأربعة يتبين خلقه قال الشعبي إذا نكث في الخلق الرابع في الأربعة يعني في الأربعة أشهر نعم. كأنه, نعم كأنه ربط هذه الأحكام بالوضع الذي عليه الجنين إذا سقط هل هو مخلق عليه صورة إنسان ويرجع فيها الخبرة ذاك الوقت كانت النساء القابلات المرجع إليهن في الخبرة أما الآن فأصبحت الخبرة يعني بأيدي الأطباء بشكل أوسع يعني أن هناك الآن أهل اختصاص من الأطباء وغيرهم من الفنيين وغيرهم الذين يتابعون حتى من يعني لهم خدمة هذه الأمور غير مباشرة في الطب المباشر الذين يتابعون أمور الجنين حتى غير أطباء المعالجين يعني يعتبرونها الخبرة الآن في هذه الأمور فيرجع إليهم عند الحاجة نعم قال الشعبي إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا انقضت به العدة وعتقت به الأمة إذا كان لأربعة أشهر وكذا نقل عنه حنبل إذا أسقطت أم الولد فإن كان خلقة تامة عتقت وانقضت به العدة إذا دخل في الخلق الرابع في أربعة أشهر ينفق فيه الروح وهذا يخالف رواية الجماعة عنه وقد قال أحمد في رواية عنه إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمة ونقل عنه جماعة أيضا في العلقة إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها وهو قول نقعي وحكي قولا للشافعي ومن أصحابنا من طرد هذه الرواية عن أحمد في قضاء العدة به أيضا وهذا كله مبني على أنه يمكن التخريق في العلقة كما قد, يستدل كما قد يستدل على ذلك لحديث حذيفة بن أسيد المتقدم إلا أن يقال حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما وإن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية لا في حال كونه علق وفي ذلك نظر والله أعلم لـ لـ هذا يعني إن ربط الأحكام دي بالثمانين يوم بالثمانين يعني لأنها هي الأربعين الثانية نعم وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نقطة أيضا والله تعالى أعلم وب... طبعا تصوير النقطة تصوير غير ظاهر يعني معنى أنه يعرفه الاستصاص والآن يعرف بالأشععات لكنه ما هو ظاهر كما يكون في الثمانين يكون ظاهر في عند بعض الأجنة يكون ظاهر التخطيط وظاهر الأعضاء ظاهر يعني يتبين خلقه أما قبل ذلك فالظاهر الله أعلم أنه لا يتبين في النطفة نعم وبقي في حديث ابن مسعود أن, أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات الأربع وينفخ فيه الروح وذلك كله بعد مئة وعشرين يوما واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة والنفس ففي رواية البخاري في صحيحة ويبعث, ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح ففي هذه الرواية تصريح بتأخذ نفخ الروح عن الكتابة وفي رواية خرجها البيهقي في كتاب القدر ثم يبعث الملك فينفق فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات وهذه الرواية تصرح بتقدم النفع على الكتابة فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه وإما أن يكون المراد ترتيب الإخبار فقط لا ترتيب ما أخبر به وبكل حال فحديث بن مسعود يدل على تأخر نفس الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتى تتم الأربعون الثالثة فأما نفس الروح فقد روي صريحا عن الصحابة أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث بن مسعود فروى زيد بن علي عن أبيه عن علي قال إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح فنفخ فيها الروح في الظلمات فذلك قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر خرجه ابن أبي حاتم وهو إسناد منقطع وخرج اللالكائي بإسناده عن ابن عباد قال إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرة ثم نفخ فيها الروح ثم مكثت أربعين ليلة ثم بعث إليها ملك فنقف فنقفها في نقرة القفى وكتب شقيا أو سعيدا وفي إسناده نظر وكون الروح تنفخ في المئة وعشرين إلى هذا هو الذي تتوجه إليه النصوص الصحيحة وإثبات ذلك ليس متوقف على هذا الأثر الضعيف أو غير إنما متوقف على حديث بن سعود وهو حديث صحيح صريح وعلى غيره من الحديث الأخرى ونصوص الأخرى ولذلك قد يشكل ما ورد من نصوص يريدها الشيخ بعد يعني صفحات لكن نظرا لأن في هذا المقام تجمعنا ناشتات الموضوع يعني أستعجل الكلام عنها ثم بعد ذلك نفصل على جهة الإجمال ثم هناك هو أن وردت نصوص يعني مجملة في مسألة نفخ الروح ومسألة الكتابة هل هي في الأربعين الثانية أو في الأربعين الثالثة هل هي في الثمانين أو في المئة يوم أو المئة يوم هذا كله راجع إلى يعني المعنى المقصود به بنفخ الروح والمعنى المقصود به بالكتابة هذا شيء الشيء الآخر لأنه قد يقصد بنفخ الروح درجات يعني نفخ للروح قد يكون الروح تبدأ تدرج روح بلا حياة كاملة ثم روح نصف حياة روح حياة كاملة وهكذا وكذلك الكتابة ربما أيضا تكون مراحل كلها صحيحة تتعدد المراحل لأن الكتابة في عموم مقادر الله عز تتعدد حتى في الشأن الواحد ولذلك ممكن نشير إلى مجمل مراحل الكتابة لنبين أن الحديث فعلا قد يرد فيه نصوص على أنه كتبت مقادير الإنسان في الأربعين والثمانين والمئة العشرين والمئة الثلاثين أن الناس تفاوتوا منهم من كتبت مقاديره في تلك الفترة ومنهم آخر في الفترة الثانية ومنهم في الفترة الثالثة أو أنها كما يعني جاء في بعض النصوص الصريحة أنها كتب بعضها وبعضها لم يكتب فكامل مقادير الإنسان تكون ما بين المئة وعشرين المقادير التي تحدث في الكون كله ورد ذكرها بما يدل على أنها قد تزيد عن ستة, ستة مراحل في المقادير لعموم الخلق ولخصوص الإنسان فأولا ما يتعلق بعلم الله عز وجل في تقديره الأمور قبل الكتابة هذه مرحلة علم الله السابق وهي أول مرحلة مراحل القدر التي لما أنكرتها القدرية كفرهم الصحابة حتى تراجعوا عن ذلك هذه مرحلة عموم العلم يعني قدم العلم أزلية العلم لله عز وجل ثم مرحلة الثانية مرحلة الكتابة عندما خلق الله القلم فقال له أكتب والنصوص بهذا صريحا هذه مرحلة الثانية الكتابة ما جددت لله تقديرا ولا جددت لله علمه إنما هذا من الحكمة وحسن التدبير من الله عز وجل أن كان بعد العلم العام بعد العلم الشامل بعد التقدير الشامل العلمي صارت الكتابة هذه مرحلة ثانية كتابة عامة في الأحياء المحفوظ ثم المرحلة الثالثة مرحلة التقدير العمري وهذا للإنسان ليس للعموم الكون ما ورد عندنا عن عموم الكون شيء ورد للإنسان تقدير عمري وهو هذا التقدير الذي ورد فيه سلا هل هو أكثر مرة؟ ما في منع أن يكون أكثر مرة أن الله قدر له رزقه وعمله وشقوته وسعادته وعمره أكثر من مرة عند الأربعين عند الثمانين عند المئة وعشرين عند المئة وثلاثين ما فيما يمنع فهذا من حكمة الله التقدير العمري أنه الثالث الرابع التقدير السنوي للمكلفين لأحوال المكلفين وأقدارهم وارزاقهم وجميع أحوالهم وهو تقدير ليلة القفل في كل سنة في ليلة القدر تقدر المقادير العباد ولا يعني ذلك أنه يتجدد لله شيء لكن من حكمته سبحانه أن يستنسخ التقدير لكل سنة بتلك الليلة للسنة القادمة ليلة القدر يستنسخ فيها كل مقادير العباد بأفرادهم وبعمومهم في السنة القادمة هذا تقدير سنوي وفي تقدير اسبوعي في أفعال الإنسان كتابة ما يفعله الإنسان من خلال الملائكة الذين يتواردون على الإنسان يوم الاثنين ويوم الخميس هذا أسبوع وفي الأسبوع مرتين ثم في تقدير يومي تقدير اليومي الملائكة الذين تعاقبون على الإنسان في صباحه وفي مسائه هذه كلها تقادير لله أزوجل لا تمنع من أن يكون ذلك كله مكتوب في اللوحة المحفوظ ويستنسخ فهذا دليل عظيم حكمة الله وتدبيره قلت هذا لألا يعني يظن أن الحديث فيها تضارب ما ثبت منها وإلا فأكثرها ضعيفة الحديث التي وردت في تقدير الأربعين والثمينة أكثرها ضعيفة ما يتعلق بحديث تقدير المئة يوم والمئة وثلاثين ولذلك فسر الصحابة لأن المقصود فيه خلال هالعشرة أيام ما بين مئة وعشرين لكن ومع ذلك ما صح من الحديث الأخرى لا يعني التعارب إنما يعني هذا وجه من وجوه الجمع وستأتي وجوه أخرى المفصلة بعد كم صفحة إن شاء الله نعم وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث بمسعود وأن, وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد الأربعة أشهر وأنه إذا شقط بعد تمام أربعة أشهر صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات طبعا من باب أولى أنه تنتهي به العدة ويحكم به بالنفاس يحكم به يعني من باب أولى نعم أخي المستمع الكريم تابع ما تفقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته